الباب الثالث والعشرون ومئتان باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به